أيها الأحبة الكرام، خلال هذه الستين دقيقة سنتناقش أنا وإياكم عن موضوع من أهم المواضيع. نتكلم عن وظيفة الأنبياء. هذه الوظيفة التي هي أشهر التي هي أشهر وأشرف الوظائف التي اختارها الله عز وجل لأمبياء. قل هذه سبيلي ما قال أقوم الليل وأصوم النهار وأتصدق وأقرأ القرآن وإنما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أدعو إلى الله هكذا دون قيود لا على بطيرة أنا ومن اتبعني فما هي هذه البطيرة سنتكلم عن هذا إن شاء الله سنتكلم عن أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل عن مشاكل أحيانا تقع من المدعوين نتكلم كيف تستطيع أن تدخل إلى قلوب الناس لأجل أن تكسبهم إليك وبالتالي يقبلون منك دعوتك إذا بذلتها لهم كيف كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة ما هي الأساليب الحديثة اليوم التي تستعمل في الدعوة إلى الله تعالى ما هي الأخطاء التي ربما وقعت من بعض من يستغلون بالدعوة لا أقصد الدعاة المشهورين إنما أقصد كل من يعمل بالدعوة إلى الله أنا أعتبر الذي يقف عند محطة البنزين ثم يسأل العامل الذي يعبئ له الوقود يسأله صليت الظهر أم لم تصلي أعتبر هذا داعية أعتبر الذي يوزع بطاقات الأذكار على المصلين بعد الصلاة ليعلمهم أذكار الصلاة هذا يعتبر داعية الشخص الذي ربما قال للناس أيها الناس لا تنسوا مثلا أن تستمعوا اليوم إلى برنامج دور على الدر هذا أيضا داعية كل من كان يعلم الناس الخير فهو عنصر من عناصر دعوة الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ماذا يفعلون؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يصلون على معلم الناس الخير ليصلون على معلم الناس خير كل من كان يدعو الناس إلى الله تعالى ويؤثر فيهم بلا شك أن هذا الإنسان يعتبر ممن يدعو إلى الله عز وجل ممن يستفيد منه الناس عندما يتكلم معهم سنتكلم عن هذه المسائل عن الدعوة إلى الله تعالى عن أساليب الدعاة عن كيفية إيصال الدعوة إلى الآخرين عن كيف تستطيع أنك تصل إلى المرحلة التي تؤثر فيها في الناس بحيث أنك تتعامل مع كل واحد من المدعوين بالأسلوب الذي يصلح له. مدعو مثلا جاهل كيف تتعامل معه أو آخر عنده معلومات كيف تتعامل معه أو ربما كان بعض المدعوين مكابر. أنت تقول له مثلا يا أخي حرام عليك أنك تزخن ويكابر. يقول لك من قال لك أنك تزخن حرام وهو يعلم في نفسه أنه محرم لكنه مكابر. هذا ما هو الاسلوب المناسب لأجل أن تتكلم معه وأن تؤثر فيه ما هو الفرق بين الدعوة الجماعية وبين الدعوة الفردية بين النصيحة التي تلقيها إلى الناس عموما ما هو أسلوبها المناسب وبين النصيحة التي تلقيها إلى مجموعة خاصة من الناس ما هو الأسلوب المناسب الذي تطرح لهم بها هذا الأسلوب أيها لحبه الكرام من أول ما ينبغي أن يعرفه الإنسان من فقه الدعوة بعد معرفته لفضلها الدعوة لها فضل عظيم بلا شك ويكفي في ذلك أن الله تعالى اختار لها أنبياء وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مرواض مسلم قال لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا نتبق جميعا عليه لكن ما هو أهم ما ينبغي على, على الإنسان أن يعرفه كان النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء دعوته للناس يراعي أحوال المدعوين يراعي أحوال المدعوين بحيث أنه يتعامل مع كل واحد من المدعوين بالأسلوب الذي يصلح له، وينزل كل واحد منهم المنزلة التي يستطيع بها أن يؤثر فيه عندما يتكلم معه أو يتناقش معه في أمر دعوي. انظر مثلا لما أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، أسامة بن زيد وحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بن حبه أسامة بن زيد. خرج كما عند البخاري يقول وسامة خرجنا بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى صبحنا الحروقات من جهينة قالت هزمناه لما هزم جهينة الكفار لما هزموا أخذ الصحابة يتبعونه لأجل أن يبعدوهم أكثر عن مكان القتال لألا يرجعوا إلى المدينة فواحد من جهينة كان قويا شجاعة قتل من الصحابة من قتل فلما رأى أن أصحابه قد انهزموا بدأ ينهزم معه يقول تتبعناهم هذا الرجل مع شدة الركض والهزيمة ألقى السيف من يده حتى يكون أسرع لهروبه ثم لم يستطع أن يلود منهم إلا بشجرة يلود من الصحابة إلا بشجرة فجاء عند شجره ولاد بها طبعا لو كان الذي يتبعه واحد أسامة لأصبع يدور معه على هذه الشجرة لكن الذي يتبعه إثنان أسامة وأنصاريون معه أقبل الأنصار من جهة وأقبل وسامه من جهة فلما رفع عليه بكيف نظر الرجل فإذا الموت الأحمر فوقه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت لا تدري هل قالها تخلصا من الموت الآن أم قالها إيمانا بالله ورسوله ما تدري الرجل الآن الأمر موضع شبهة وسام أخذ ينظر برطه فوق تدري أنه لا إله الله محمد رسول الله لماذا ما قلتها وأنسرته لماذا ما قلتها والسيف بيدك لماذا ما قلتها أول ما لدت بالشجرة لما رأيت الموت أمامك والسيوف تقطر منها الدم قلت لا إله إلا الله أسامة يكلم نفسه فلما هذا الصحابي الأنصاري خفض السيف وأما أسامة فعلاه بالسيف فقتله ثم رجع أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الذي حصل أني هزمناهم والنبي صلى الله عليه وسلم إلى قصة قصة معركة قال فهزمناهم يا رسول الله فركضت أنا ورجل من الأنصار وراء رجل منهم فنادى منا بشجرة يا رسول الله فلما لادى منا بهذه الشجرة رفعنا عليه السيف فأما صاحبي الأنصار فلما سمعه يقول لا إله إلا الله ففضى سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته رفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وساما يا جماعة يختلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعراب الذي ذال في المسجد مثلا الأعراب الذي بان المسجد لم يربى عند النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وبالتالي لا يلام الأعراب لما يأتي ويقول في المسجد ما هو إنسان ليس عنده من المعلومات ما عند الصحابة الذين يجالسون النبي عليه الصلاة والسلام في كل موتن فوقوع الخطأ من الأعراب يحتمل لكن وقوعه منك يا أسامة وأنت في مدرستي وتربيت في بيتي وتعلم تعظيم للا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أقتلته بعد أن قالها وهذا من فقه الدعوة أنك لا تقدم النصيحة للإنسان حتى تتأكد من وقوع الخطأ. يعني بعض الناس قد تأتي لي وتقول له يا أخي ترى الله يهديك لا يجوز أنك تدخن والتدخين حرام واستق الله هذا الفم الذي يقول لا إله إلا الله كيف ترضى أنك تضع فيه هذه السجائر المحرمة فيقول لك طيب لماذا توجهني هالكلام تقول يا أخي أنا شممت من ترايح الدفن لما فليها قال لك يا أخي والله أنا ما أدخن لكن ركب قبل قليل مع سيارة أجرة يوصلني إلى المسجد في صلاة الجمعة وكان الأخ يدخن أو كان السيارة مليئة بالتدخين. عندها أنت تحرج وستسكت ثم يبدأ هو يعترف عليك ويقول لك يا أخي ليش ما تأكد قبل ما تنصح؟ يا أخي كيف تنصحني في شيء؟ أنت تسمع متأكد من بعدين ما هذا الأسلوب؟ فيصبح الآن يحرجك لأنك أنت أخطأت البداية. لابد أن تتأكد من الخطأ قبل أن ترد عليه. فنبي عليه الصلاة يقول لوسامة يا أسامة قتله بعد. أن قالها قال نعم فأعادها عليك قال قتلته بعد لاحظ كلمة بعد ترى كلمة بعد هنا هي أهم كلمة في الجملة كلها قبله ولا بعد أقتلته بعد أن قالها قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم يا أسامة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحذق يوم القيامة وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يشدد على أسامة أنت يا أسامة طالب علم، أنت يا أسامة متربي في بيتي، كيف تقع في هذا الخطأ؟ أنت يا أسامة تختلف عن غيرك. فقال يا رسول الله إنما قالها قالها خوفا من السيف. يعني كأنه يكون الأمر واضح. الرجل بعد ما هرب منا يقول لا إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم هل شككت عن قلب؟ لتنظر. قالها إيمانا بالله أم خوفا من السيف؟ سجت أسامة في الحقيقة ما شككت عن قلب. فقال الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة يقول أسامة فوالله لقد تمنيت أني لم أسلم تمنيت أني لم أسلم إلا في تلك اللحظة تمنيت أني كنت قبل غير مسلم لأن لأني لو أسلمت في تلك اللحظة فإن الإسلام يجب ما قبله فتمنيت أني ما أسلمت إلا تلك اللحظة حتى يكون ذلك الخطأ غفر لي بإسلامي لكن المشكلة أنه وقع لي هذا الخطأ بعدما أسلمت وهو محسوب عليه انظر كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة الشديدة لأن أسامى له وضع معين بينما يأتي أعرابي ويدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أصحابه يدخل الرجل بدل ما يأتي ويجلس ويستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويستفيد فإذا به يذهب إلى زاوة من زوايا المسجد ويرفع إداره ويجلس يبول بدل ما يجلس يقرأ قرآن يكبر ويصلي السنة جلس يبول في المسجد فالصحابة لما رأوا, لما رأوا هذا المنظر انزعجوا يعني رجل يبول في المسجد قلت الأماكن ما وجدت مكان في المدينة كلها مدارعها وبساتينها وصحاريها إلا المسجد يبول فيه والمسجد لم يكن في حجم متاجدنا اليوم كان مسجدا صغيرا فالنبى عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الرجل له حال معين لا يضح أن نعترض عليه الآمن أخذ الصحابي يريد أن يقوموا أن يخطأوا عليه بوله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تعجلوا عليه لا تدرموه لا تخطأوا عليه بوله قربوا ليبول ويسمع صوت وراءه وضجه وربما أنه التفت وراء رجلا وقورا وحوله أصحاب يقومون ويقعدون وهو يسكنهم وما يدري أنه نفسه سبب المشكلة فلما انتهى من بوله ناداه النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء قال إن هذه المساجد لم تبنع لهذا المسجد ما بني لهذا ما بني عشان تقول فيه لا إنما بنيت في والذكر وقراءة القرآن خمس الرجل والله ما كنت أدري أنا ما انتبه يعني الرجل كما أن بالمناسبة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن كله مسقوفا مثل مساجدنا لا كان نصف المسجد مسقوفا والنصف الثاني ساحة ليس مسقوفا وترام فالرجل ما يدري يعني يظن أن مدى من هذه الساحة يمكن هم يصلون فقط أمام. يعني اجتهد بحسب معلوماته البسيطة التي عنده فخطأه له فيه عذر ليس مثل واحد جاء وأخطأ خطأا صريحا رجل ما جاء وأخذ صحف القرآن ومزقها مثلا أو أهانها لا اجتهد الله يا هذا مسجد وهذا ليس مسقوفا معناها أن هذا يمكن مكان قضاء حاجة جاءوا بال ما يدري فلما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الذي يصبح له إذن أنت لما تتعامل مع الناس اعلم أن منهم هذا توجه إليه أمور دعوية أن منهم ناس متثقفون أن منهم ناس يهان هذه قدراتهم عندما تتعامل مع كل واحد بالأسلوب الذي يصلح له توفق في صالح الخير إليه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خلص معلومة خلص مرة ثانية ما أبول في المسجد خلص تعلم فلما تعلم ذلك التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه مشكلة أخرى مشكلة البول في المسجد طال صب على بول الأعرابي دنوبا مما المسجد كان من تراب فلما تصب عليه ماء البول بدل ما كان في الطبقة العليا لما صببت الماء ماذا حصل بالبول؟ نزل تحت إلى مصف متر أو إلى متر وذهب أثره ورائحته وحلت المشكلة الرجل انظر إلى تأثره بعد ذلك يصلي مع النبي عليه الصلاة, والسلام الصلاة التي بعدها فيقول اللهم لما رفع من الركوع قال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمد قال ربنا ولك الحمد ثم قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ويناديه سمعه قال لقد, لقد تحجرت واسعا الله تعالى رحمة واسعة لا تحجرها وتضيق عليها خذ مثالا آخر معاذ ابن جبل كان يصلي بأصحابه ويطيل بهم الصلاة فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يمضي إلى قومه ويصلي بهم إذا صلى بهم رضي الله تعالى عنه هو بالنسبة إليه نافله وبالنسبة إليهم فريضا يوم من الأيام دخل معاذ يصلي العشاء استووا اعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك ولا الضالين آمين هم ناس أهل حرفة شغل من بعد الفجر والواحد يا أما وراء الغنم يرعى وإما أنه في مجرعة ما بين إخراج الماء وقطع الزرع والصعود على النخل والنزول منها ليسوا قوما جالسين يشربون قهوة وشاي حتى يأتي وقت الصلاة ناس يشتغلون فلما يأتي مساكين صراط العشاء فإذا هم قد انهدت أجسادهم يبحثون عن النوم فينتظرون أن يقرأ سورة قصيرة فإذا معاذ رضي الله عنه يبدأ ألف لان نيم تلك الكتاب لا ريب في ودى المتقين صوت البقرة, البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يمسقون والذي مشهر سورة البقرة شاب وراء تعبان من طول الشغل طول اليوم. محمد صباح، صباحين ثلاثة أربعة. متى يركع يركع؟ رضي الله عنه ماشي يقرأ سبعة يقرأ سورة البقرة. فالرجل ضاق الأمر به ذرعا وتعب. ففارق معاذ وتمل الأربعة ركعات وراح البيت هنا. انتهى معاذ من الخلاء والتبتي الناس ربما استيقظ صلاة ساعة. ساعه مص قرأوا سورة البقرة تلتفت إلى الناس فقال له أحد من ناحز يا معاد قال نعم قال ترى في واحد جاء وصل معنا فلان ولما أنت بدأ السورة البقرة خرج المصله وأتمها لوحده وذهب معاد طالب علم وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام طالب علم قال في نفسه يعني الله عز وجل ما وصف المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بكسالة إذن الكتل عن الصلاة والذهب لي سفق منافقين قال معاذ هذا منافق هذا منافق طار أحدهم وأخبر قال ترى معاذ كل منافق أنت منافق معاذ شيخهم رضي الله الإمامهم وعالمهم مضى ذلك الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لن نتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاد نحن نتعمد ما ندخل إلا في الركعة الرابعة أن نتعمد الأخ أن نفوت الركعة الأولى والثانية والثالثة من شدة ما يطول معاد فقال الله عليه وسلم إلا معاد جاي قال الله عليه وسلم يا معاد ما تقرأ يعني ماذا تقرأ في صلاتك وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ أنت تصلي ورائي وتعلم ماذا أقرأ طيب أنت ماذا تقرأ هل أنت تقتدي بي وتفعل مثلي في قراءتك أم أنت من عند قراءة أخرى تأتي بها سور أخرى ماذا تقرأ يا معاذ قال معاذ والله خطأ البقرة فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب قال أفتان أنت يا معاذ تريد أن تفكن الناس أن تبقيهم في دينهم أفتان أنت يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفلا قرأت بسبح أفلا قرأت بالليل إذا يغشى يعني يا معاذ أن تصلي ورائي كل ليلة وتعلم أني أنا ما قرأت بالبقرة وقال عمران يعني تكون أحسن مني أنت هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام وإلا لم يتنفض مني لكن هذا تحول الكلام، يعني أن تصلي ورائي كل ليلة وتقرأ أطول مني أفتان أنت ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحيم لاحظ يشفت على معاذ لأن معاذ له وضع معين فالخطأ منك يا معاذ يختلف على غيرك ثم التفك بكل لطف إلى الشاب قال له أنت ماذا تكرر في صلاتك؟ قال أنا أقرأ كذا وكذا وذكر بعض الصور ثم قال وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أنا أقرأ أقل يا ربي أعظني الجنة وعلي النار رجل يعني بكل بساطة يتسلم ثم قال أما دندنتك ودندنت معاذ. أنا أسمعك يا رسول الله تقول كلام كثير كثير أنا ما أدري ما هو أنت عندك أدعي أنا ما أحفظها أما دندنتك ودندنت معاد فلا أحسنها لكن أنا أسأل الله جنة وأعود به من النار فقال له صلى الله عليه وسلم أنا ومعاد حولها ندندن نحن ومعاد دعاؤنا الطويل حول ما أنت تدعو به حول الجنة والنار حول الاستعادة من النار وسؤال الله تعالى الجنة ثم خرج الشاب وهو يقول يا معاد ستعلم والله إذا حضر العدو غدا أينا يكون المنافق ورأى رجل الأثر في قلبه الكلمة فلما حضر بعد أيام معركة بين المسلمين والكفار وجاء الشام وقاتل فيها وقتل رضي الله عنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاد لما رأى قال يا معاد ما فعل خصمي وخصمك الشاب الذي جاء مسكين واتهمته وأنت بكذا ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله قتل في المعرض فانظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتكلم مع معاذ باسلوب لا يستعمله مع ذلك الشاب لأن الناس ينقسمون إلى أكثر مثاله مثلا حتى في توجيه العبارة إلى الآخرين احتاج إلى مهارات بحسب حال المدعو كما ذكرنا أن يراعى حال المدعو المتعلق بمعلوماته، أن يراعى حال المدعو المتعلق بحاله الآن، بمعنى، أفرض مثلا أن إنساناً كان غضبان شديد الغضب، عندما يغضب بشدة لا يناسب الآن أن تعطيه توجيهات، سأج أن يهدى ثم تعطيه توجيهات، هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. في البخاري أن رجلين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا حيا، تلا حيا يعني. تساب ورفع كل واحد منهما صوته على الآخر وبدأ يسبه بأشياء يقول الراوي حتى إن أحدهما اشتد غضبه حتى أذبت متى يزبد الإنسان يتماعي؟ يزبد لما يصير يتكلم كثير كثير فما عنده فرصة أنه يبلع ريقه فلما يصير يتكلم كثير مع شدة الغضب ولا يبلع الريق يخرج من هنا مثل الزبت يقول حتى أبد لدرجة إنما ما يتوقف على الكلام ولا لبعريف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه الرجل قد احمرت عيناه ويصرخ. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. أنا أعرف كلمة لو يقولها الرجل الغضبان ذهب عنه ما يجد. فقال واحد من الصحابة ما هي يا رسول الله إيش يقول ما هي يا رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يشكو. قام واحد من الصحابة حريص، لكن حريص في غير موقعه الآن. قام إلى ذاك الرجل وقال له قل ألا عذلنا الرجيم فالتفت إليه وقال أتراني مجنوناً؟ وفي نواياه قال أتراني حماراً؟ ونقال عذل مسترجيم بدأ يسب أكثر. طيب السؤال ما دام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلم أن هذه الكلمة يناسب أن يقول أن بعد ما يجد طيب ما أنت قال لك الله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك ليش ما قلت له النبي صلى الله يعلم أن الموطن الآن ما يناسب الآن الموطن والرجل غضبان ما يناسب أخرها أربع دقائق خم دقائق لحد ما يخف عن الغرض بعدين أوجهه كذلك أنت في الدعوة الله تعالى أحيانا لا يناسب الموقف نفسه لا يناسب لك تتكلم من أمامك أحيانا ربما كان موقف حزن شديد في وقع منكر معين وربما لو أنكرت لم يقبلوا منك وصرقوا بك وأنت متشدد أنت فيناسب أنك توازن بين المصالح والمفاسد والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وجاء بدرء المفاسد وتقليلها إذا ما استطعت اني أدرأ المفسدة على الأقل أقلل من هذه المفسدة إذا ما استطعت أني يحصل المصلحة جاملة على الأقل أحصل أكثر ما أستطيع منها وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتعامل مع الناس هذه من المهارات النبوية هو النبوي في الدعوة إلى الله تعالى من ذلك أيضا من الفقه النبوي في الدعوة إلى الله تعالى أن يكون الإنسان حريصا عندما يتعامل مع الآخرين على أن يحسن الظن بالناس جميعا بمعنى أحيانا نحن يمنعنا من تقديم الدعوة إلى الآخرين إساءتنا للظن بهم. وإذا أردت مثلا أن تعطيه كتابا تعطيه شريطا يستفيد منه أن تعطيه أي وسيلة مساء أن تقدم إليه الدعوة صريحة بأسلوب مناسب أحيانا يقول لك الشيطان هذا الذي أمامك لن يقبل نصيحتك وربما لو أنزل الله لو بعث الله إليه مبيا من الأنبياء أو جاءه ملك من المنائك لن يقبل منك فيجعلك الشيطان تتقاعش على الدعوة بناء على إساءتك للظلم بهذا الذي أمامك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدل الدعوة لجميع الناس كالذي معه بذر ويمشي ويسير إلى جميع الأراضي ويلقي البذر فيها وإما أن تنبت وقد يرزقها الله تعالى بركة وصلاحا وتنبت هذه الأرض وإما أنا, أنا على الأقل فعلت الذي علي وألقيت هذا البذر فيها إذا كان الإنسان كل من رآه يبذل له الدعوة بطرف النظر يتقبل أو ما يتقبل وهذه نقطة مهمة أنت عندما تريد أن تفعل الطاعة لا تشغل نفسك بنتيجتها هل ستنفع أم لن تنفع أهم شيء يكون الطريق صحيح وبالتالي النتيجة إلى الله تعالى ليست إليك مثلا بعض الناس ربما لو جئت إليه وقلت يا فلان لماذا مثلا ما تصلي الضحى قال لك يا أخي قد أصل للضحى ثم ربي ما يتقبل مني وأكونت أتعب في أفسي ليست الخضية يتقبل وما يتقبل أنه اعمل الصلاة والله كريم لماذا لا تصوم يوم الاثنين قد أصوم ثم ربي ما يتقبل ليست الخضية ما يقبل أنت أبدل الطعام والله كريم كذلك فيما يتعلق بالدعوة لله تعالى أنت أبدل الدعوة أبدل الأسلوب الدعوي ولا تنتظر هل في نتيجة أم في نتيجة خذ مثالا على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة لزيارة سعد ابن عبادة وهما في أثناء الطريق يمشيان معه أنت رضي الله عنه أو بيلان قال له يا رسول الله إنها هنا جمع من الكافرين ومن أهل المدينة وهذا الكلام كان قبل معركة بدر يعني قبل أن يظهر النفاق في المدينة والنفاق في المدينة لم يظهر إلا بعد معركة بدر وذلك لما انتصر المسلمون في معركة بدر صار الكفار من الأوس والخزرج في موقف محرج فإما أن يدخل في الإسلام فيصبح مع المسلمين يتزوج منهم ويجالسهم ويكون معهم في مساجدهم يعني يعيش حياته في المجتمع وإما أن يكون كافرا وبالتالي سوف يشعر بنوع من النبذ له فبدأ مجموعة من الكفار يظهرون الإسلام مثل عبد الله بن أبيب الفلول وجمع إلي الله مجموعة يعني لو تمروا وسدعوا من الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل فلطي، تتوقع يتقبلون، ما تتوقع يتقبلون، طيب، هل سبق أن أحد دعاهم وتقبلوا طيب، ماذا سيفعلون لي؟ لا، ما دام في باب مفتوح الدعوة أطرق وأدخل، أنت مع الكتاب تعالوا أعط هذا كل أنا أدعوكن الإسلام، معك شريط عن الصلاة والفضل هذا شريط أدعوك فيه إلى أن تصلح من أهل الصلاة، تقبل أو ما تقبل لا تشغل نفسك بذلك. في كثير من الأحيان يقعدنا الشيطان عن نصح الآخرين بناء على أنك يغلب على ظنك أن الذي أمامك لن يقبل يا أخي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة أنت إذا دعوت إلى الله تعالى بالأسلوب المناسب خلاص أنت عملت الذي عليك والله جل وعلا بعد ذلك يفعل ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم ما إليهم وفيهم عبد الله بن عبيب سلول وجمع فلما أقبل صلى الله عليه وسلم إليهم رآهم عبد الله بن عبيب سلول من بعيد فقال لا تغبر علينا لا تغبر علينا وأخذ طرف عمامته المنتنة ووضعها على على ثمه أنفر النبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني هذا أسلوب استقبل نفيف لا تغبر علينا سكت ومشاها وجاء ووقف عليهم يعني بكل لط ولا أشغل نفسه بالدفاع عن نفسه ما أشغل نفسه ما الدنيا كلها مليانة اخبار وقفت على على يعني دابة أنا وكان صلى الله عليه وسلم يركب الحمار قال وقفت على حماري أنا اللي غبر عليك ما هي الدنيا كلها ما عمل قضية مسألة سافها مشها لا تدقق عليها أقبل صلى الله عليه وسلم وقف أول ما وقف خذ السهم الثاني الذي رماه به عبد الله بن أبى أخذ عبد الله بن أبى طرف عمامته وضعها على أنفه. وقال ابسعد عنا قد آذانا نتن حمارك ما هي الجنية كلها مليانة حمير حولك يا عبد الله بن عمي ولا آذانك إلا حمار النبي صلى الله عليه وسلم أنت, أنت أصلا عايش في منطقة كل اللي فيها دواف ولا ينتقلون إلا على الحمير والبغال والأبل ونحوه قال قد آذانا نتن حمارك وضع العمامة على أمسه النبي صلى الله عليه وسلم ما تحطمه قال لا حول ربك الله بالله إذن اللي هذا أوله ينعاف ثالث ما دام هذا أول الأمر إذا أنا لن يقبل مني وذهب لا أنا عندي إصرار على أن يوصل دعوتي وعند صلى الله عليه وسلم سباف على على, على على الدعوة التي هي وظيفة الأنبياء التي بعثه الله تعالى لأجلها وكل أتبع الأنبياء يعملون بها فلما قال عبد الله بن أبي بن سرور قد آدان نتن حمارك التفت إليه عبد الله بن حدافة أو غيره وقال يبن أبي والله لا نتن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك أنت glorious رئكس الله يا عبد الله بن عبي مادم أن الحمار باريك رئكس والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك غضب عبد الله بن عبا من سلول وقام ليتخاصما يعني بينهم مضاربة النبي صلى الله عليه وسلم شعر الآن أن الوضع وصل إلى حد لا يناسب أني أعمل عمل دعوي الآن مادم وصل إلى هذا المرحلة خلاص ما يناسب الآن اقول طيب اسمع عبد بن أقبل مني نصيحة. الآن يقبل فما في داعي اني اقول ادخل في الاسلام الان اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى فدخل على سعد بن عباده ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفضفض كده قال يا عبد الله بن عباده قال يا سعد بن عباده قال نعم قال أسمعت. ما قال ما قال ما قال عبد الله بن عبيد من سلول لا ولا قال ما قال هذا الزنديق الفاجر لا مع إن كان كاثرة لم يدخل في الإسلام قال أسمعت ما قال أبو الحباب أسمعت ما قال أبو الحباب قال وماذا قال يعني يكنيه بالطف الكنا والرجل قبل قليل يعني يتكلم بما لا يليق قال أسمعت ما قال أبو الحباب قال وماذا قال قال يقول لي آذان نتن حمارك وأيضا عبد الله بن أبي قال كلمة أخرى لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف إليهم قال يا محمد ارجع إلى رحلك إلى رحلك يعني إلى بيتك فمن جاءك منا فقصص عليه أنت عندك كم قصة قصة شعيب وهود وكذا اللي يأتيك منا أطهى القصص لكن لا تغشنا في مجالسنا فقال عبد الله بن حذافة يا رسول الله بلغشنا في مجالسنا فهو أحب إلينا هذا أيضا وقع في الجلسة شعر النبي صلى الله عليه وسلم الوضع غير مناسب وذهب فيقول يا سعد معباده يقول لي لا تغشنا في مجالسنا ويقول ارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فقصص عليه النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه متضايق من الوضع فقال سعد معباده يا رسول الله ارأت به ولا تعجل عليه فوالله لقد كانت النساء في المدينة ينضمن له الخرزات لنثوجه علينا يعني يصنعون له تاجا والتاج فيه خرج فالنساء يصنعنا الخرج ينضمن الخرج في الخيوط لأجل صنع التاج له فينضمن في له التاج الخرج ليصنعنا له التاج لنملكه علينا فجاء الله تعالى بك فشرق بذلك مثل اللي يشرب ماء وهو مبسوط ومرتاح للماء فجأة يشرق بالماء فيصبح الماء بدل ما هو متعة عذاب عليه. فيقول يا رسول الشريقة بذلك لا تنهم فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقلب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة بينه وبين عبد الله بن أبي عداوة شخصية وهذه من أهم ما ينبغي على الداعية أن يفعل لا تكون المسألة عداوات شخصية بينك وبين آخرين وانتقامات بينك وبينك وألا تشتغل بالدعوة إلى نفسك بل الدعوة إلى الله كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو ما هو إلى نفسي إلى الله لا أدعو إلىه مذهبي ولا أدعو إلى حسبي ولا إلى نسبي إنما أدعو إلى دين الله تعالى أدعو إلى الله لا أدعو إلى مزاجي وإلى أراء الشخصية إنما أنا أعمل بالدعوة إلى الله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني لذلك لو تلاحظون وجدتم أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طرقات مكة يمشي في الطرقات لا يسمع من الناس يا شجاع يا بطل يا نبي يا كريم يا قوي لا كان يسلع من النفس يا مجنون فإذا مشى ولف مع الشارع الأول سمع واحد ثاني يقول جاء الساحر جاء الساحر الساحر الساحر فيتعداهم ويمشي من الجهة الأخرى فيقول الثالث الشاعر جاء الشاعر جاء فيتعداهم يمشي في الشارع الرابع فيسمع الكاهن يا كاهن يا كاهن ومع ذلك لم يذكر يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام تتفت إلى أصحابه او انتفت إلى من يقولني مجنون وبدأ يقول له ترى ماني مجنون أنا ما أنت المجنون مجنون شوفني مجنون حركات حركات مجنين وأنا مرة قال هذا ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان يقول لست كاهنا ليش يقول عليه كان كان تعال تعال أنت كان صح طيب هل عندي حركات الكاهنة هل عندي سجل كهان تعال أنت قلني إن ساحر عندي دليل لمساحر ما كان ينشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عن ذاته أنا عندي مشروع أمشي عليه. ولا أنشغل بالتفاهات التي حوله، مثل يا جماعة، الإنسان اللي اللي عنده رسالة يسير لها لا ينبغي أن يلتبت إلى أعداء الناجحين، يعني اللي يبدأ يعني يلقى عليك الحصة يمين ويسار تذكر أن عندك رسالة معينة تمشيها لا تلتبث إريده، وبالكاد النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة لا تؤثر هذه الكلمات لا تؤثر بنفسيته، يعني مثلا كان يسمعهم يسبونه عليه الصلاة والسلام وهم من شدة سبهم له لا يسمونه محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد هي لفظة مبالغة من كثرة الحمد يعني حمد على كلامه حمد على فعاله حمد على كرمه حمد على مظهره حمد على حسبه حمد على نسبه فهو محمد يعني جمع المحامد فصار محمد هذا معنى اسم محمد فكان الكثار لما يقولون محمد أبينا صعبا يعني هو محمد محمود وممدوح ومع ذلك نقول أبينا فكانوا يقلبون من محمد إلى مدمم فكانوا يقولون في أشعارهم مدمما أتى مدمما أبينا ودينه قليلا في أشعارهم ويسبون مدمما شوف نظرة النبي صلى الله عليه وسلم المشرقة جاء يوما إلى بعض أزواجه إما إلى خديجة في حياتها رضي الله عنها قال ألا تشعرين شوف النظرة المشرقة عند الداعية أن لا يلسفت إلى تفاهاته وترى يا جماعة الداعية لا يسلم من أقوام عندهم حقد أحيانا عليه شخصيا فيريدون أن يصفطوه ناس حسده حقده إما أقرام لك وإما أقوام يعني لا يريدون من الآخرين أن يقبلوا منك ويحبوك وبالتالي يسوءهم أن يحبك الناس وأن يقبلوا دعوتك أو أقوام عندهم مواقف سيئة مع المطاوعة فلما تأتي وتنصح وتدعوه يفرغ ذيك الشحنة التي عنده يعني أنا أذكر مرة كنا في ميقات الطائف فالكلام قدينا لنكم من عشر سنوات تقريبا فلما لبث الإحرام وخرجت وقاعد أركب الأغراض في السيارة وأنتظر الأولاد يخلصوا الذي بجانبي مع السيارة جيب طرد يركب أغراضه محرم والزيجارة في فمه وهو قاعد يركب الأغراض ومحرم فالتبت عليه قلت له الله يمسيك بالخير فالزيجارة في فمه قال هلو حياك الله حتى ما ما طلعها حطها كده على جنب قال هلو حياك الله قلت لها الله يقبل من نومين قال آمين فقلت عسى الله يفكك من هالدخان أنت محرم ليتك والله تطقي هالدخان قال فلتبن ما هو بشغلك شوف قوة العبارة أنا أول مرة واحد يقول لي فلتبن أنا <تصفيق> متعود متعود أحبك في الله وزهدك الله خير أنا و... <تصفيق> أصدقني ما كيت قال هالكلمة ولا ما قال ما هو بشغلك طيب ماذا تفعل تبدأ تنتقم من ناقص طبعا حقيقة هل... ارتفع ضغطي طبيعي إحنا بشر يعني إحنا بشر وطبيعي يحصل لك مثل هذا ف... فارتفع ضغطي أتكت قلت ذاك الله خير لكنني أخذت أنفجر وركبت السيارة ولا أعرف تلبي من من من جدت ما في القلب لكن أنت لا تقلب المسألة إلى انتقام شخصي لا تل لا تلتفت إلى وتقول الشر على اللي يتكلم معك أنت أصلاً سرير مؤدب وهذا لا تردع علي إذا قلت الكلام هذا صار حظ نفس ليس حظاً لك أذكر مرة أخرى كنت سوق السيارة وراكب معي الشيخ طلال الدوسري ف وقفنا عند إشارة وقف جنبنا شاب وشغل الموسيقى بصوت عالي التفت علي أبو فالح الشيخ طلال قال معك شريف جلت هذا الشريف خذ تعطيه يا ذاك الله خير فالتفت الشيخ طلال وسلام عليكم امتسوم فتح الدريشة ذاك نظر إليه حتى ما رد السلام فقال له الشيخ طلال من باب يعني الدعوة قال له تدل طريق الجنة تدل طريق الجنة القصى ذاكي يقول له الله يتزاك خير علمني ولا له كلمة حلوية وهو يرى شريط معه يعني واضح الشريط يعني في التصور جنبه اكيد اني مع ذكية فقال له تدل طريق الجنة والتي كتكت بس وصكت دريشة التفت علي بفانح قال كيف انخلصت خلصت. الرجل ما قبل ولعت رشارة ومشى حقيقة نحن احيانا لا نحتمل مثل هذا أحيانا نفترض مدام أني أنا أعطيك شريط أعطيك كتاب، أفترض دائما أن يقول لي الآخرون جزاك الله خير وبيض الله وجهك ويقبل رأسك وإي كان هذا هو الذي يفع يعني يقول الله الحمد في 99% من المواقع هذا بلا يعني أنا أكاد أجلم أن أن جلكم إن لم يكن كلكم لم يقعده موقف سيء في الدعوة بل خاصة في مجتمعنا الناس يقبلون الدعوة ويحترمون من ينصحهم بل أحيانا تقف عند الإشارة وإذا كان الذي أمامك مشغل موسيقى بصوت عالي يكفي أنك تلتفت إليه فماذا يفعل؟ يخفض على طول احتراما لنحيتك من طبيعة المجتمع لكني أنا ذكرتها هذين المثالين لاجل أن يبين أنه ممكن يقع من الناس من عندهم أشياء نفسية عندهم مواقف سابقة أحيانا بينهم وبين الأخيار وبالتالي يبدأ يفرغ هذه الشحنة فيك فأنتبه لا, تقبل الم... لا تقلب المسألة إلى عداوة الشخصية ودفاع عن الذات بل هذه سبيل أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي وأبحث عن مجد هذا الدين لا أبحث عن مجد نفسي أو عن رفعتها الشخصية أو نحو ذلك هذه من أهم حقيقة ما ينبغي أن ينتبه إليه الإنسان من فقه الدعوة وأن لا يكون يشتغل بنفسه إما ما يشتغل بدعوة الآخرين من أهم الأشياء أيضا عندما يريد الإنسان أن يمارس مهارات الدعوة وأن يكون عنده فقه فيها أن يعلم أن كل إنسان يواجهه فيه نسبة من الخير بل إنني أقول حتى الكفار تجد في نفوسهم نسبة ولو قليلة من الخير وإن كان الشر غالبا وإن كان الشيطان غالبا لكن فيه نسبة من الخير تستطيع أنك تحركها في قلبها اليوم كنت في ال كنت في إحدى دول الخليج وخرجت الفجر يمكن الساعة ستة تقريبا ركبت سيارة من الفندق يوصلني المطار فقال لي اللي مسؤول بالفندق قال طيب هذا كوري يريد يذهب للمطار ليش ما يوصلكم لكم التاكسي عبارة قلت يركب ركب لما ركب قلت إيش اسمه قال سي سي كول قلت أنت هذا اسمه فعل حافظة أنا أعطاني قلت لها وين تشتغل؟ قال أنا أشتغل في الجبل. قلت قل من متى؟ قال من ثلاثين سنة قلت اوه جل الحين المفروض ليس اسمك في, في كو المفروض اسمك محمد ولا عبد الله ولا قلت هو أنا يعني طبعا من المناسبة قبل تلطفت معه وقلت أنا سعيد لمحابلتك وهذه يعني فرصة طيبة أني أنا أجلس معك بحيث أنك تحتاج أحيانا أنك قبولك. لقبولك أنك تهيئه قبولك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أراد أن يعاتبهم على أنهم في معركة حنين قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى مسلمة الفتح ولا أعطانا من الغنائم قام قال ألم آتكم ظلانا فهداكم الله به ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله به ألم آتكم يهيئهم لقبول التوجيه فتحتاج أنك تهيئ الذي أمامك لقبول التوجيه معاذ جبل يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن والله إني أحبك يهيئ لقبول التوجيه ثم نمارتاح قال فلا تدعني في دبر كل إصران تقول اللهم عني على ذكرك في شكر الشاعر قلت لهم بعد ما ترقبتوا كذا قلت المفروض إن اسمك الآن محمد ولا عبد الله قال ليش فأنت ثلاثين سنة في الجبال يشتغل في الجبل وفتح مطعمه ماذا بتجاهله يبدو الرجل يعني فما أحد دعا إلى الإسلام من قبل قال إلا دعوني إلى الإسلام واعطوني الكتبة قلت طيب طاردها قال يعني أحيانا أحيانا الرجل غير مهتم أذاً يا الرجل اللي يعني تبع جمع فلوس إلتح مطاعم صينية وكورية ومدري إيش فقلت طيب أنت إيش ديانتك الأصلية أنت بوذي صح قال ما أعترف ببوذة قلت فعلا تعبد صنم شكل لا ينفعك ولا يضرك ولا صنم حجر ممكن تضربه بيديك وينكسر هذا إله ينكسر تحت رجلك ممكن يأتي واحد يبول عليه إله تطلب منه المغذرة والرحمة وشفاء المريض ويبول عليه الصغير ولا يستطيع يتبع نفسه. قال صحيح صحيح ثم أتبت إليه قال صدق قلت نعم قال أنا لما يأتيني ضيق لما أشعر باكتئاب وضيق تدري كيف يذهب عني قلت كيف يذهب قال يذهب عني لما أقول ألا كريم ألا كريم قالها بالعربي وكان كلامه بالإنجليزي طول الوقت فلما جاءت هذه قالها بالعربي قال أقول ألا كريم ألا كريم قلت ولما تقول ألا كريم إيش يحصل قال أشعر بارتياح قلت طيب ليش ما تقول بودة قال لا ما تأثر عادي أنا غير مقتنع بودا. قلت طيب يعني أنت إيش دينك؟ قال ما عندي دين. قلت لكن أنت مقتنع بالإسلام؟ قال والله انا أشوف الإسلام دين جيد. طيب ايش اللي يمنعك مناعك إنك تقول لا إله إلا الله؟ قال لا ما بيشيل نعم. قلت الآن قل لا إله إلا الله. قال لا أنت كارث. السيارة في السيارة يصع. لو إني في رأس جبل يصع تقول لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. سلمنا يتهيي على المنداني قل لا إله إلا الله فقال طيب والصلاة قلت رجالا تقول لا إله إلا الله وبعدين تعلم الصلاة شوي شوي أنت بس الحين أدخل في سلك المسلمين وبقية الأمور إن شاء الله تعالى عاد سائق أخ صومالي فقال يا شيخ قل له يصلي بالإنجليزي يصلي بالأخي الحين يعلمني شون أدعو طال الناس أسكين من شدة حماسة جبيرنا مولود الدكتور نيد الشيخ الله يحفظه الشيخ بن جبرين مرض مره نوم في المستشفى الجامعي وجاء واحد من شيباننا في الجوعيه جاي من الجوعيه يزور الشيخ فالشيخ على السرير ومريض فجاء الشايب هذا قال له يا شيخ عافاك طيب قال الشيخ والله الحمد لله أنا بخير فقال الشايب الشيخ ترى يجوز انك تصلي وان جالس ما عليك حرج ما يجف عليك انك تقوم واذا ما تقدر تطلع للحمام فيجوز انك تتيمم والله قاعد النار بحك إن ما شاء الله فاتح درف فقه للشيخ بن جبرين فالأخذ لهذا اللي أمامه يقول يا شيخ قل له يجوز يصلي بالإنجليز قلت يا غي أنا أدرى أن تقفت لا تصدم ولا أسكف لا يرتد فقلت الآن أدعوك أن تقول الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو وهو, وهو على رسي فقال أسأل الله أن يكون فعلا دخل في الإسلام لأن أنا أتشأل قالها هكذا بس لكن يتبين لك أن مع مع أول ما تنظر إليه ومظهره وطريقة لبسه وإعجابه بنفسه فعلا يعني أنا لما رأيته يركب معي كل نفسي الله يعين على الكوري هذا هالك يعني واضح من مظهره أنك ربما تستبعد أن يوجد فيه خير لكن أي إنسان تستطيع أنك تتقرب منه بالابتسام واللطق والتقرب إليه مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لما أرسل إليه ملك الروم رسولا وجاء الرسول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقف بين يديه الرسول التنوخي رجل من بني تنوخ من الغساسنة من نصارى العرض قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا تنوخ هل لك في الإسلام دينك ودين أبائك وأجدادك ودين أبيك إبراهيم وإسحاق قال الرجل إني على دين قومي ولا أغيره إذ فارقتهم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم على طول اذكت وضحك وقال صدق الله إنك لا تهدي من أحبك ولكن الله يهدي من يشاء والحديث الحمد لله المعام الحمد فالمقصود أن أي واحد من الناس إذا أردت أن تدخل معه لا يقع في قلبك بأن هذا الذي أمامي إنسان فاجر ولا يمكن أن يقبل حتى لو كان كافرا تستطيع أنك تؤثر فيه بشتى أنواع التأثير إذا أحسنت الدخول عليه بالأسلوب المناسب. أذكر أيضا مرة كان هناك اجتماع احتفال للمنتدى الإسلامي احتفال بإنجاز بعض الأعمال الدعوية في أفريقيا وغيرها وكانوا يقصدون من هذا الاحتفال بيان أعمالهم للتجار لأجل أن يزادوا دعما للأعمال الدعوية دعيته دعي تدعي مجموعة يعني من المسائل، وكان الحاضرون أكثرهم تجار من الأخيار يتضح عليهم أنهم نهل الخير وقضاء كان من بين هؤلاء الحاضرين رجل لا عليه أي علامة ربما من علامات الاحتقامة حتى إننا لما أثناء جلوسنا طلع مرة ومرتين يدخن خارج المكان ثم رجع. لما دخلنا للقاعة خرجت أنظر فإذا الرجل عند كيارة يدخن قبل لا نصلي وكان واضح على مظهره ربما أنه يعني يعني أنه عنده نوع من عدم الإقبال على الخير ونحوه. فلما تهينا من الاجتماع سأل أحد الأخوة قائما على الاجتماع قلت يا أيمن هذا. غريب حضوره معنا يعني ومجموعة مشايخ ومن التجار الأحيار ودعوتكم لهذا الرجل غريبة فقال ما تدري من هذا قلت لا قال هذا فلان بفلان وفلان أقول والله لا أعرفه قال هذا تاجر كبير وبلغه أننا نبني مركزا إسلاميا كاملا في كينيا يعني يحتوي على مسجد ومدرسة ومستوصف يقول وتكاليفه أربعة ملايين ريال فجاء الرجل وقال كل ما جمعتم من المال جمعنا مليون ومليون قال كلها ضعوها في مشروع آخر وهذه تكاليف المشروع كاملا 4 مليون ريال وتكلفته السنوية التشغيلية 500 ألف ريال أنا سأدفعها لكن والله إن رأيت اسمي في تقرير أو في إعلان أو أعطيتني جرع أو عملت أي شيء يظهر اسمي والله لا أوقف الدعم عنكم يقول الآن الرجل من 4 سنوات كل سنة يعطينا خمسمائة ألف ريال تكلفة تشغيلية لهذا المكان وأنت لما تراه تقول هذا الإنسان اللي ربما عليه أنواعنا معاه أنا أوربت هذا لأبين أنك عندما تريد أنك تشتغل بالدعوة إلى الله تعالى لا تجعل في نفسك إساءة طباً أحد إلى درجة أنك تنصر عنه افترض في جميع الناس الخيرية افترض في كل الناس الخيرية كنت في الأردن قبل, قبل أيام ألقيت محاضرة في إحدى الجامعات كان معي مصحفين أو ثلاثة مكتوب عليه إهداء وختم وسألت سؤالين ثلاثة في الأخير ووزعتها على بعض من الشباب بقي مصحف وضعته في جيبي لأن عندي محاضرة أخرى فلما ركبت السيارة ويأتي واحد من الشباب يركض قصة شعره ولبسه والثلسان السلسلة التي تتجلى من صدره قد توقع بنفسك أن هذا الشخص يعني ربما عليه أنواع من الإذبار على الخير فجاء ومسك السيارة قال لحظة بدي الشيخ بدي الشيخ فوقلت لست ها فجاء ودخل رأسه عند الثيارة وقبل رأسي والله يا جماعة ان القلادة ترقص من رقبته ثم قال يا شيخ عندي طلب واحد قلتها. قال يا شيخ اعطني المصحف الذي معك انا احب المشايخ واحب الدعاء اريد يبقى ذكرى معي سبحان الله لما ترى انسان بهذه الصورة ومقبل على الخير تعلم انك لا ينبغي ان يحول الشيطان وبينك وبين أحد عندما تريد أنك تدعو إلى الله تعالى أو تؤثثي من أهم من الأشياء أيضا فقه الدعوة أن تعيش المثاليات معنا بمعنى أنك لما تأتي إلى إنسان تدعوه لا تترض فيه يا أم يتوب مئة في المئة وأنه يبقى على ظلالة مئة في المئة لا أقبل أصاف الحلول أنا نفسي ناجح في الدعوة لما وأعتبرك أقبل مني لما يتوب من المسكرات حتى لو بقي على التدخين والتدخين مرحلة ثانية ل لما يتوب من تركه للصلاة تماما إلى أن يصلي في البيت هذه مرحلة مراحلة دعوة لا أقول في نفسي والله فشل الدعوة فيه. قلنا ليش قال يا خناية صح أنك كان تاركا للصلاة لكن أصبح يصلي في البيت أنا لا يكفي أبغى يصلي في المسجد نقول كثر خيره هنا صلى في البيت تقبل هذا منه وواصل في دعوته إلى ما بعدها واصل في دعوته إلى ما بعدها لا تترض في الناس أن ينتقلوا من خطأ مئة في المئة إلى صح مئة في المئة إنما اقبل منهما وراء ذلك لذلك لما النبي عليه والسلام أقبلت به بعض الوفود ودخلوا في الإسلام قالوا منذكب ندخل في الإسلام لكن غير أننا لا نريد أن نجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب، أسلموا قالوا لكن ولا نريد أن نصدق اللي وثقيف قال صいい أسلموا فقالوا ولا نريد أن نصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا خير في دين ليس فيه ركوع إلا الصلاة لا خير في دين ليس فيه ركوع قالوا طيب بن سنعطيك إياها مع أننا نرى فيها دناء كيف دناء يرون أن من العيب بالإنسان أنفت بعض الناس يرون أن عيب على الإنسان أن تعلو استه أنفه أنه يسجد وتصير وتكون مقادتها أربع مرات يرونها عن بعض العرب أنها نوع من الدلة له ثم قالوا ودعنا الربه الربه اللي يَوْصَنُمْ يَعْبُدُونَكَ قال لا فالتفت عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ما يذكون ولا يجاهدون كيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر دعوا فإنهم إذا أسلموا ذكوا وجاهدوا شبه حكمة في الدعوة أنت خلهم يا عمر يسلمون قول باقي انت فاهم عليه بعدين تركوا الزكاة إذا لم يكن جحدا لوجوبه إنما بخلا قفوا وترك الجهاد إذا لم يكن جعدا لوجوبه إنما جبنا عنه وفتعا وفرقا ليس كفرا الصلاة صح العهد الذي بينهم الصلاة ما فيها كلام لكن يا عمر أنت خلهم يدخرون في الإسلام وبعدين نتفهم على ما بعدها كذلك أنت لما تعمل بدعوة الآخرين إلى الله تعالى لا يكون همك إما أنه يصلح مئة في ولا يصلح مئة في اقبل في البداية أقول في البداية صح مفروسة تنهمتك عالية لكن في البداية أكبر أنصاب الحلول ما هي مشكلة أنت الآن أسلم وبعدين تفهم على ما فعل أنت الآن تب من درك الصلاة وصل قال ترى ما تطلل بالمسجد يا رجال أنت بعدين إن شاء الله بهديك الله بصلي بالمسجد قال لا ترى من الحين من ينصلي بالمسجد أنت صلوا بعدين إن شاء الله تتاهم لا تقول له لا من سمع النداء فلم يجب فلا له ولم عذر فرى مالك صلاة إلا أنك تصبح كذا وكذا وترى حتى أنت الآن أنت عاصي وكأس إما أنك تلتد من التدام تام وترفع ثوبك فوق الكعبين وتعفل إحيتك ولا عدت مع أغاني وتكثر الدش الآن ولا ترى خلق على دشرتك ما منك فائدة لا لا لست أنت الذي تدخل الناس الدين ليس بيتا تدخل من شئس وتدخل إنما أقبل من الناس بعض الخير وتحقيقه لبعض الخير يجره إلى ما بعده أذكر أن شيخنا رحمه الله تعالى شيخ بن باب سعين مرة سأل أحد الإخوة قال يا شيخ بعض الناس يصوم ولا يصلي ومعلوم يا شيخ ان تركي الصلاة كفر كما تفتي يا شيخ ويفتي جمع منها من العلب فأنا نقول له يا شيخ لا تصوم لماذا تتعب نفسك بالصوم وتصوم تارك للصلاة تماما ما دام انك ما تصلي لا تصوم لأن صيامك لا ينفعه فقال الشيخ خليه يصوم خليه يصوم قال يا شيخ سيد ما يقبل صومك قال الشيخ انه اذا صام إذا صام أقترب من الخير وصلى يهديها الله, يهديها الله فهذا الفطرة في دعوة الناس أنك لا تكون حديا معهم بحيث أني أنا الهدف الأساتي عندي أني أحوله من إنسان فأثق إلى داعية صح لكن ما هو بناس خلال دقيقة مو خلال أربع سنوات خمس سنوات هل يقبل إلى الخير شيئا فشيئا ولا تعيش المثاليات دائما بحيث أنك تريد الذي أمامك يصبح يعني مئة في على الدعوة والخير لا حتى لو كان ولو عنده بعض الشيء من التقصير أو نحوه هذا يزول مع الوقت. من أهم الأشياء عند الداعية أيضا أن يكون عنده علم شرعي يبينه الناس. أن يكون عنده علم شرعي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير يعني على علم أما كون الإنسان يدعو ولا يدري يدعو إلى ماذا فهذا لا ينبغي له ولا يعني أن الإنسان يقعد حتى يجمع العلم كله لا يقول إذن أنا لن أنصح أحدا حتى أكمل حفظ القرآن وأكمل على الأقل ما يتعلق بفقه العبادات من الفقه وعلى الأقل أحفظ لي يعني جمع من الأحاديب وليس شاصة نصحك لمن يسمع المعازف من ينظر إلى حرام من يسافر ويكفر هذا ما يحتاج أنك تسمع رصائح البخاري يكفر أنك تقول هذا فعل حرام لكن إلى وصلت المرحلة إلى فتوى وتعليم ونحوها عندها لا تتكلم إلا بعلم وينبغي على الإنسان أيضا أن يحرص أن يقوي نفسه لا يستجل بالأحاديث الموضوع ولا الأحاديث الضعيف وعدم الفتوى بغير علم لا يقول الإنسان والله أحرج في هذا الساب على يدي وجاء يتأل لي مسألة في الصلاة وأبقيته ونقول لا ما يجوز كيف تبتي بغير علم عدم المزايدة على كتاب الله تعالى بمعنى أنه لما يكون الأمر مقضيا في الكتاب أو السنة لا تقدم فيه تنازلات. كذلك إن تيسر للدعية أن يلمّ ولو بشيء يسير من القضايا المعاصرة والثقافة الواردة بمعنى لو تكلم معهم وقال له أحد طيب وش رأيك يا أخي لحظة وش رأيك في مثلا التفجير اللي صار أم في تل أبيت هو جهاد لأم جهاد ينبغي يكون لك في فار شيء تعلم أن حصل شيء في تل أبيد. ألا يكون مدعوين لأمامك يدرون وأنت ما تدري ولو على الطريق الاشتراك في بعض الخدمات التي توفر لك هذه الأخبار يعني بي بي بسرعة خدمات الجوال أو نحوه قال لك واحد منهم فرضا أي بس يطر الحين التلفزيون هذه يدل على العولمة وأن العولمة قادمة يكون عندك معرفة ولا وسطرين إيش معنى كلمة عولمة إيش معنى كلمة علماني إيش معنى كلمة لبرالي يعني أنا لا أقول الواحد يطرق طلب العلم الشرعي لينشغل بهذه الأمور لكن يا جماعة الأشياء التي يتناقش فيها الناس ربما لا تتعدى عشرة مصطلحات إيش اللي يمنعه؟ الواحد يفهم إيش معنى كلمة علماني والإبرالي وعولمة و... والغزو الفضائي و... ونحوها العبارات المام الإنسان بيها بلا شك أنه يجعل الإنسان عنده يعني مجال قوية الدعوة كذلك من أهم ما ينبغي أن ينتبه له الداعي أن يكون عنده همة عالية أن ينظر إلى أعلى القمة أنت لا تعد نفسك الآن لتصبح مثلا مدرس حلقة التحقيق فقط وانا عندي الزيرة بلا شك المدرس حلقة التحفيظ له نفع بلا شك وله شأن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه لكن بلا شك أن العالم بالدين الذي يفدي الناس بأمور دينه بأمور القرآن وغيره أفضل من يدرس القرآن فقط نحن نجتم على هذا جميعا يعني تقول مثلا إن الشيخ بن باز أفضل من كلان الذي يدرس حلقة التحديد فقط هذا عالم تام وهذا عندهم معلومات وتعلق بالتجويد والتلاوه من ويبلغها للناس فلا يكون الإنسان همة تكف عن خط معين أنا همتي بس أصير إمام مسجد وأقرأ على جماعة الرياض الطالحي لا نريدك أنك تكون إمام مسجد وتكون خطيب وتشرح لهم زاد المستقرع وتشرح لهم بكرة العقيدة الواسطية والضحاوية وغيرها وبعدها تشرح, تشرح لهم عمدة الأحكام مثل الفطه وبلغ المرام نريدك الآن شيء وبعد عشر سنوات شيء آخر يكون عندك همة عادة أن تصبح داعية ليس فقط يتوب عليك متعاطي مخدرات بل أن يصبح أيضا يتعلم عليك الناس يعني الدين يجمع البابا البابا السابق الذي هلك قبل ثلاثين أو ثلاث ذهب إلى أفريقيا مرة في زيارة تكلم بسد لغات تكلم بسد لغات في قطبة واحدة حقيقة لما ترى هذه القدرات عنده توثق لأخي يا أننا نحن أيضا نحرف يعني على أن نطور أنفسنا كما يفعله الشيء يمنع يعني أني أنا أطور نفسي يعني لا أقصد أن يكون روح وتعلم لغة لا لكن أقصد أن يكون عندك همة عالية في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات معلومات شرعية أنت يكثر لغة أنت يكثر مشاركات دعوية بشدة الطرق أهم شيء أنك لا تقف عند حد معين وتقول خلاص أنا استثبت وتعلمت لا كما قال النجا يصد تلمن همان اللي طالب علم وطالب دنيا كذلك ألا يصاب الداعي بالإحبار مع كثرة الفساد والمفسدين. وهذا مع الأسف يا جماعة يعني بعض إخواننا مع الأسف كل ما جلت معه أصابك بأنواعنا الإحبار كل ما قال يا شيخ محمد المنكرات كثرات والنساء اروح يا شيخ شوف الآن الشارع الفلاني النساء يلبسن اللبس الذي كذا وكذا يا شيخ كليات البنات الآن يا شيخ فسار تحدثني أحد الأخوات بأن كذا وكذا يا شيخ القنوات الفضائية يا شيخ حتى قناتنا فيها كذا وكذا ويبدأ كل ما جلس معك لا يمكن أن تسمع منه بشرة كل ما جلس معك أعطاك منها المنكرات ومن الأخطاء وينسى أن عندنا في الرياض أكثر من 45 ألف طالبة في دور التحقيق النبائية وأن عندنا في الرياض لا أقول منطقة الرياض لا في الرياض في الرياض ليس منطقة فلا في الرياض وعندنا أكثر من 152 ألف طالبة في التحقيق القرآن والآن عدد القنوات الإسلامية تجاوزت العشرين قنات وبعضها أعرف, أعرف يقينا أن عدد المشاهدين يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 11 مليون رسيفر. تقبل لكم ما هو مشاهد رسيفر؟ يعني الريسيفر ربما جالس عنده عشرة ولا خمسة عشر أكثر من 12 مليون تعدى الخط ما هو الأكثر والبرتقالي والأزرك تعدى الخط الأحمر عند المالسات والعرسات عدد الذين يتقيمون الآن أكثر من عدد الذين ينتكسون، صح ولا لا صح ولا لا المحاضرات عدد الذين يحضرون المحاضرات الشرعية الآن أكثر ممن يحضرون كثير من مجال في الأغاني وأنا على علم بهذا وأحيانا يلقي بعض الأخوة محاضرات في بعض سواء في المملكة أو في خارجها ويحضر لأحيانا عشرة آلاف وعشرون ألفا ويأتيهم المغني الفلاني ولا يحضر لألا لأ ما لا عن ألف أحيانا ولا ألف وفمسمين كنت في أحد البلدان قبل سنة تقريبا وكنت موجودا لإلقاء محاضرة وكان في نفس الوقت إحدى المغنيات المشهورات جدا موجودة في نفس البلد لإقامة حفلات كانت في البداية الدخول عندها في الحفلة بما يعادل 150 ريال فباعوا ما باعوا إلا قريب من المئة كرت مئة قطاع دخول والمكان مسترح مستأجرين بمبلغ وقدر نزلوا إلى قريب من مئة ريال ما حضر أحد نزلوا جماعة إلى خمسة ريالات، لأجل الناس تعالوا بس لا فشلون عند كلام وقد جاءت لأجل أن تغني بينما المحاضرة والله الحمد التي يذكر الله القاء كان حضور ثمائة آلاف وعشرة آلاف ويجدها حمول ويأتون بالتوبسات ويجد يقبون بالشوارع نحن على دين قوي وديننا والله العظيم هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا اليوم حتى في أوروبا في بلجيكا تقول التقارير الرسمية ليست تقارير مراكز إسلامية تقارير فكومة النصرانية تقول ان في عام 2025 سيصبح الدين الإسلامي هو الدين الأول في بلجيكا فيلم فتنها الذي قدت في هولندا قبل قريب من الشهر ونصف آخر عباره رفعها في الفيلم أن رفع ورقة مكتوب عليها أوطف زحف الإسلام في أوروبا الرجل بين فقع من زحف الإسلام الله تعالى لما أنزل دينه قال هو الذي أنزل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش يا ربي قال ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وما كثر الفساد في الحقيقة إلا ويكثر الخير معه فلا ينبغي أن نشعر بالإحبار يبدأ الواحد يقول يا أخي المدارس فسدت والطالبات فسدت والفجور انتشر ولا بل من قالها لك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم إنما انظر بنظره مشركة يا أخي والله تعالى يقول وما جعلناك عليهم حبيبا ولما النبي عليه الصلاة والسلام لما شج وجهه وجرح رأسه وكسرت أثنانه رباعيته وجرحت ركبة عليه الصلاة والسلام في معركة أحد وأخذ صلى الله الدم يسيل ويمسح ويقول كيف يفلح قوم الشج وجه نبيهم أنزل الله تعالى عليه قوله ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء هذا الأمر ليس لك هذا عندنا ينتصر الدين لما ينتصر هذا إلينا إن عليك إلا البلاء شوف التوجيه المباشر لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أحب الخلق إليك جل وعلا وهو سيد ولد آدم يوم القيام ومع ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ ينظر وإذا نحن مهزومون والنبي اللي يريد أن ينقذكم الله تعالى به من النار نشدون وجهه ونحاولون قتله كيف تفلعون فينذر الله عليه هذا ليس إريف هذا شغلنا فوق السماء ليس لك من شيء أو يتوب عليهم أو يعزيقهم فإنهم ضائمون الأمر عندنا فوق السماء ليس عندك بلاء إن عليك إلا بلاءك والله ضطيرهم بالعباد أنتبه لا تكن أنت من المحبطين ولا تكن من المحبطين بل انظر بنظره وشركه وإن الإسلام الله الحمد منتشر وقوي وأن هؤلاء ربما اللي نسمعهم نحن دشير وصياع وفجار ونحوث عندهم من الإيمان والغير على الدين أشياء عضلة كنت في أحد البلدان قبل أيام فيحدثني أحد الإخوة عن صاحب له يقول يا شيخ تدري إيش سبب ثوبته قال يا رجل سكير وله صاحب نصراني فدخل إلى مكان السكر ليذكره مكان تعطي الخمر يعني البار يقول فالنصراني مع السكر سب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الزكران قال أقول لك لا تسب النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي وهو زكران قال لا أسبه وأسبك وبدا يسب يقول فأخذ الزجاج قال أقول لك إلا الرسول ويصفده مع راسه وهو زكران يقول ستر الله هذا ما ماسك وحمل إلى المستشفى ولبث هذا في السجن فتره وولت في السجن طلع من من الاختيار. المقصود حتى السكارة وحتى ربما العصاص وحتى ربما من عنده تقصير في أمور الصلاة إلا أن يحتاج عنده غيرة للدين ومحبة للدين لكن ربما عن شهوة تغلب فلا ينبغي أن نعيش نوعا من الإحباط بل الدين منتشر وعدد الناس الذين يحضرون المحاضرات يتزايد ولا ينقص. عدد الذين يقبلون إلى الخير يزداد ولله الحمد لكن ينبغي على الدعاء من أمثالكم وأمثالكن أن يحسنوا أهم شيء التحبب إلى الآخرين أن يحسن الأسلوب في الدخول إلى قلوبهم أن يكون عندهم أساليب في جذب الناس إلى الخير ألا تكونوا منفرين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن منكم منفرين أنت لا أنت من المنفرين عن الإسلام إذا أحتمت أسلوبه وترفثت مع الناس قبلك الناس وأصبح عندك أسلوب ناس في دعوتهم وفي جرهم للخير. لكن انتبه لا تصب بالإحباط من كثرة الفساد والمبتدئين. أنت عليك أنك تعمل وتدعو وتدعي الله تعالى. إن قبل الناس الحمد لله ما قبلوا في الأمر إلى الله تعالى من قبل ومن بعد. الأساليب التي تستعمل في الدعوة كثيرة. منها الخطبة، منها الشريط الإسلامي التوزيع منها الكتاب توزيع الكتاب، منها الرسالة في الجوال ساف ربما بل أحد الأخوة يقول في إحدى القنوات هذه القناة يرسل الشباب والفتيات رسائل بأرقام جوالاتهم الصريحة يعني يقول شاب مثلا سعودي يرغب في التعرف على فتاة سعودية وهذا رقمه صريح. في السابق كان يقول يبحث زوجاه وجاد الحين صار الطريق تعرف بس يبغى هذا يبغى رتم يمكن بعضكم رأى هذا بعض السنوات واحد من الشباب قال لي يا شيخ ليش ما ندعوهم إلى الله؟ قلت لك الله خير أنا ما أروح دائما مع إني وقع في نفسي أن وين ندعوهم إلى الله؟ جمعت في الساعة ترسل له إيش يعني آآ آآ الجمعة يوم المباركة حضرت قراءة سورة كهان حني؟ لكني لا أحب أن أزبض أحدا حتى ما يقول لي رب العالمين يوم القيامة ليش منعته من الخير قلت جزاك الله خير بيضا الله قال بس دعم أشحن جوالي برسائل رجل على قتحالة يسر الله لي تمني من أحد الأخوة وأعطاه يعني رسائل بدأ يأخذ أرقام ويسل لهم مفايح ثم أراني بعض هذه الرسائل يقول الله يا شيخ من يقول جزاك الله خير والله أول مرة يأتيني الثالث نصر يقول وبعضهم أرسل لي, لي رسالة مبكيه فاتصلت بي فإذا هو يبكي خاصة من خارج منك يبكي ويقول يا أخي أنا أبغى أتوب أنا من ذنبان أبغى شيخ بالله أنا أبغى أتوب أنا أحس أن الله ما يغفر لي لأنني فعل كذا وكذا فقلت ما دام المثلة خربانا خربانا خلني أستمتع فرص حياتي ما دام إنها ما في آخرة لي أنا ليس لي توب يائس فذكر لي أعاجيب يقول وبدأت أخذ عنوينه ويرسل لهم بالبريد كتب أشرط إليهم يعني شوف هي رزالة جوال ويسر الله تعالى ربما أنهم تابوا بسببه يحدثني الشيخ فؤاد الرشيف رئيس مكتب الدعوة البديعة يقول إنهم كانوا هذا مكتبهم أو مكتب آخر عندهم بحث عن اقتراحات جديدة في الدعوة طرق جديدة في الدعوة إلى الله يقول فاقترى فأحد من الشباب قال يا جماعة ليش ما نخصص جوال لمكالمة الذين يسألون عن الإسلام؟ والله فكرة كيف وعملوا الفكرة هو يعني درس ودرات جيدة ثم قار الجوال الرقم اللي مشهور بعلمني الإسلام أو أو عبارة نحو ذلك يقول فبدأت الرسالة تنتشر إذا تعرف شخص غير مسلم أرسل لي هذا الرسالة وهذا الجوال يتصل بي يقول ما تكث الجوال من كثرة المتصلين. يقول حتى إنه الآن في الرياض وحدها كل أربع ساعات في مسلم جديد كل أربع ساعات يوجد مسلم جديد هذا في الرياض وحدها لو ضميت إليها المملكة أنا أجزم أنه يصبح ربما في كل خمس دقاء في مسلم جديد لأنه تكثر العدد وأنت تقسمها على 24 ساعة فشوف بسبب رسالة الجوال وفتح الله تعالى على قلوبه احيانا مكالمة هاتفية لأحد. احيانا بالبريد الالكتروني احيانا تفتح البريد عندك وتجد يأتيك رسائل احيانا دعايات يأتيك ربما مواقع ونحو ذلك ما الذي يمنعك انك ترسل بعض الرسائل فيها من رصف التوجيه في ناس فاظين يفتح البريد ويبدأ يقرأ كل طغيرة وكبيرة جاء ما الذي يمنعك انك ترسل الى انواع من البريد الالكتروني بالفاكس بالكتابة في ال أهم شيء أن يصبح عندك مثل هذا الهم إذا أصبح هذا الهم عندك بذن الله تعالى تزيد سماعته العسال. الدعوة إتمام. منها دعوة عامة خطبة الجمعة يدعو الناس جميعا ومنها دعوة ثردية. إني أمسك فلان أقول ليش ما تصلي تعال أحضر معي محاضرة إيش رايك يكملها بتصلي الجمعة عند عند فلان. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم عدي بن حاتم وحديثه في مسلم وفي مسلم لأحمد أيضاً. أستاذ أحمد أكثر تفصيلاً يعني أقول لأصلها في ساهة مسلم لما دخل المدينة قال الناس هذا عدي بن حاتم قال عدي بن حاتم قد فر إلى الشام فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في يده فلتفت النبي صلى الله عليه وسلم رفع بصره قال من؟ قال بن حاتم قال الفار من الله ورسوله الهربان قال نعم بن حاتم ما يصلح وتقول يا صحابة تعالوا استمعوا كلمة عامة لا هذا ملك مقارنة عظيمة جلسة وهدية وإعطاء هدف له إنزل الناس منازلهم أخذها بيده وقام به بيته عليه صلاة والسلام ما قال يا عمر يا عثمان علموا أخاكم مثل ما يقولها النبي طالبهم كثير يقول علموا أخاكم لا عدي يختلف عدي لازم ألب نفسياكم معه ما هو بأي واحد أخذها من يده ومضى به حتى أقبل به صلى الله عليه وسلم وادخله إلى بيته. وكان في وسادة واحدة في البيت وسادة يجلسون عليها فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلىها قال اجلس عليها قال اجلس عليها أنت قال أنت قال أن، حتى التقر تحت عدي فجلس، شف كرام النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال يا عدي ما يفر أن تقول لا إله إلا الله أو تعلم من إله غير الله يا عدي وبدأ يدعو للإسلام ما قاموا إلا وقد تلفظ الشهادتين، هذه نوع من الدعوة الفردية إنزال بعض الناد منازلهم مما ينبغي على الداعية أن ينزل الناس منازلهم أن يحسن التعامل مع الناس ونحفظ قدرهم يعني برضو يا جماعة الأمور الاجتماعية عند الداعية لابد تضبطها. تضطها طريقة السلام أصلا طريقة حد الخشم حد الراس يعني أنا أعجب أحيانا بعض الشباب يأتي يسلم على رجل لحيته بيضاء سلم أن يتكن يسلم أنا واحد من أخوان المتصال يا أخي الأصل نصح التعديل السلوم والعادات أن تضطها عنك تتسلم من من يقبل رأسه من يقبل أنفه كان في تقديل أنف ورأس ما العبارات اللي تقال يعني الأمور الاجتماعية يا جماعة لا بد أنك تتقنها أيضا في أمورك الدعوية حتى يقبل منك الناس دائما عدم الهجوم على الأشخاص بأسمائهم عدم القدح في والمؤسسات والجمعيات والجماعات بأسمائهم أن تنبه على الخطأ دون أن تسميه الجماعات حتى ما يحصل بينك وبين أحد من الناس السمعين لتنوع من الإشكال نوعان هناك نصيحة مباشرة تقول يا خلال ترى أنت تارك للصلاة أنت تشرب مباشرة قد تمثى بعض الناس في نصيحة غير مباشرة تقول يا أخي سبحان الله يا أخي كيف الإنسان يبدأ يتساهل يا جماعة في الوقوع في بعض المنكرات وبعضها كذائر مثل الخمر من بعد إياك عني واسمعي يا جارة